حصريا على موقع مردانات بقى على شكل صحب تقل من اللي باشوف والله بابل عملا بالبحث بقى اللي باشف ويومات يا سيداني يا عمرك ماتت خان غير من اللي ومنت لأمان لو وراء شافت في الديقاء أول واحد بيه والشباب عايزي فقار يوسف قوشا الضغر والسنة دي تحبسو إخواتي في الكم سنة لبسو الصدمة ما بايتش multimik pol po Jaz! Mad же20 Bx maentak jubeoso والغريبه مصلح علقين اللي غفل اخوك الفنس بتاخد اللي انتو الكذابين انتو اللي خليتو العوالا بالكم جرام بقوا معوجين اسمع يا شبشب شب منك ليه انا اي جربان دي لو حد فيكم ناس اصلو بيلعب سيل بطو في السياد ووحو تعش دور المضابط مش بالكم شد اتزان شتلات ازا الزيت واصل جماعلانح الميشه ده من بلاصط ما بقعد لحبل صار دي بولا. يا ربي يا اللي عالم بيا وراء اخلاص صرفيا ام فتح الابيض يخرب ويرجع تاني برطمت ما احمد الابيض في ظرف ثانيه sah ahzar ozatolat zarmar ishablak el fardin shak cristiano malik la ahsan zabatna gowa lob el nad